ولون من كر من القول وزور وإن الله العفو نافع والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من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 ما ينبوه بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجاة ثم يعودون لمن هوا عنه يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لا لا الله بما نقول حسبهم جهنم ي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 117. ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 118. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون 119. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب